بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزلتون وطورسين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رجدناه أسفل شافلين إلا الذين آمنوا وأبلوا الصالحات فلهم, فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم